وَإِقَلَمُ سَالِ قَومِهِكُرونِ عَمَّةَ اللهَِّ عَلَكمُمْ إِ أَن جكُمْ مِنْ آ فِيععونَ يَسمونَكم يَسُمُونَكمُ سُ العذااب وَيُذَبّسونَ أَبْنَا أَكُمْ وَيَستَّحيونَ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 جاء اسهم رسلهم بالبينات فردوا ايديهم في افواههم وقالوا وقالوا اننا كفرنا بما ارسلت به واننا لفي شك مما وَإِنَّ مَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَ إِلَيْهِ مُرِيبٌ قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِى اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَى أَجَلٍ مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا ستأتون بسلطان مبين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 وَمَا لنا أََّا نَنتَوكَّلَ عَلَى اللهَّهِ وَقَدَ هَدَانَا سُدُناَا وَلَ نَصْبِرًاَّ وَلَ مَا ذَييتُمُونَ وَعَلَى اللهَّهِ فَنْيَيتَكَّنمُتَوكنُون وَقال الَِّينَكَ فَر لِرُسُلِهم لَ نُخُِجًاَّكُم مِن أَْبنَا أَوْلَ تَعد في ملتنا فاوحى اليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الارض من بعدهم ذلك لمن خاصم قام وخاص وعيد واستفتح وخاب كل جبار عنيد من ورى جهنم ويسطى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيره ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب مغنيض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 كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هدان الله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 ُْطَالم إِلَّا أَن دَعوْوتُكُمْ فََّجَبتُمْ لي فَلاَا تَلمون وَلم أَفُسَكُمْ م أَنا بِمُصْلِخِكُم وَماَا أَنتُمْ بِمُصلِخ إي كَفَوْتُ بِمَا أَشرَكْتُ مِ مِ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 ويضل الله الظالمين ويفعل الله مَا يشاء ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلوا لها وبئس القرار وجعلوا لله أندابا ليضلوا عن سبيله. قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما وذقناهم سرا وعلانية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 وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ وَتَخَرَّجَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا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 ولا تحتمن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهضعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وَأَنذِرْ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا يَا لَيْتَنَا نَعُودُ فَيقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُّجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوا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 اهد وليعلموا انما هو اله واحد وليذكر اول الالباب